يا عمرنا يا قلبنا أنا لي أمين غيرك أنا لي أمين غيرك تعبنا ودوبنا في البعض حياتي في بعده كان مستحيل احبها يا قلبنا أيام عشتي بعدها يا عمرنا كان مستحيل حبها Ai, binão, foi dobinão, كان حلم غالي في حبها عمرنا عيش لوحدي في قلبها في قلبنا كان حلم غالي مر في خيالي دلوقتي بحلم عندها تعدنا ودبنا تعدنا ودبنا تعدنا ودبنا تعدنا And